الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمسرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم لعنى أن الإجارة لا تصح إلا إذا توفرت فيها الشروط الموجبة للحكم بصحتها وأن هذه الشروط جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة عقل الإدارة فهناك علامات وأمارات متى ما وجدت حكمنا بصحة العقد ومتى ما فقدت أو فقد بعضها حكمنا بسساده وعدم اعتباره وذكرنا أن هذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة وقد ذكر المصنف رحمه الله من إجارة في ثلاثة شروف الشرط الأول معرفة المنفعة والشرط الثاني معرفة العجرة وحينما ذكرنا معرفة العجرة ذكرنا أن الأصل الشرعي يقضي أنه لا يصح عقد الإجارة إلا إذا كان العامل على علم لمقدار الأجرة المدفوعة له وكذلك الأزير يعلم قدر العوض الذي يأخذه عن إزارته ثم ذكرنا أنه يستثنى من هذا الأطل أن يكون هناك عرف يجري بتحديد السمن فإذا كان هناك عرف يجري بتحديد السمن في المركوبات ونحوها وتعاقد الطرفان عن الإجارة ولن يذكر الأجرة لأنها معروفة معلومة عند الطرفين أن هذا مرتفع لكن الأصل يقتضي أننا لا نحكم بصحة عقد الإجارة إلا إذا كانت الأجرة معلومة عند الطرفين وذكرنا أن العلة في ذلك والسبب أنه متى ما كانت الأجرة مجهولة فإن هذا يضلي إلى النذاء ويضلي إلى الخلاف بين الطرفين كالحال في البيع وأن جهالة الثمن في البيع توجب مفتبة الخلاف وهرم الحقوق كذلك أيضا الجهالة في الأجرة بين الطرفين فإنها توجب النزاع والشقاة وتوجب أيضا الظلم فلربما دخل العالم والأجير وهو يظن أنه ينال أجرة كبيرة فإذا بها أقل مما كان يتوقع وبناء على ذلك كنا لا بد من معرفة الأجرة فلو سأل سائل ما هو الأصل في الأجرة تقول أن تكون معلومة ومعروفة القدر ينكر جنسها وقدرها ونوعها لما تنضبط به السلم والبيت وأن هذا الأصل إذا فقد في الإيجارة فإن منحكم بفسادها ولو سألك من الذي يستثنى تقول يستثنى من ذلك أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة كركوب السيارات أو القاقرات أو الطائرات غلم أن أجرة التذكرة لخمسين أو مئة فلا بأس أن يركب ولا يحدد الأجرة لأن المعروف عرفا في المشروط شرطا أو في المشروط لفظا هذا من حيث العطل إذن في الشرط الثاني عندنا عطل واستثناء وهذا الكبث على ذلك قل الله بن علم ينبغي أن نعلم أن الأصل ودوغ معرفة التمن ومعرفة الأجرة وأن استثناء جريان العرف أو يكون هناك عرف يحدد الأجرة والسكوط عن الأجرة من الطرقين في هذا النوع الخاص من الإجارات لا يؤثر يعني لا يضر ويصلح السكوت لأنه معلوم به بدافة هو وإن كان مجهولا في الظاهر لكنه معلوم من حيث الباطل عند الطرفين الناد النشط للشرط الثالث وهو أن تكون المنفعة مباحة قال رحمه الله الثالث الإذاحة في العين الإذاحة في العين أي الإذاحة في منفعة العين يشترط لصحة الإيجارة أن يكون العقد على منفعة أذن الشرع بها والمنافع منها ما أذن الله به ومنها ما حرمه الله عز وجل فلا يجوز أن يضرم عقد الإجارة على أمن حرمه الله عز وجل لأن تضحيح عقد الإجارة يدل على الإذن بهذه المنفعة فإذن لا يفكم بصحة عقد إجارة حتى نعلم ما هي المنفعة التي قام عليها العقدة فإذا علمنا ما هي المنفعة هو الشرط الأول نسأل بعد ذلك عن هذه المنفعة أدن بها الشرع أو لم يعدن وبناء على ذلك تنقص من المنافذ إلى مأذون به شرعا وغير معدون به شرعا فأما المعدون به شرعا كالسكنة ورسوب الدار والطب والعلاج نحن ذلك من الأمور التي أدن الله بها فمثلا يستأدر الطبيبة للعلاج نقول هذا العلاج مأدون به شرعا إذا كان بشيء غير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فداروا عباد الله فإن الله ما أنزل من داعٍ إلا وأنزل له دواب كذلك أيضا واستأجر للركوب نقول ركوب الدابة مأدون به شرعا والسفر إلى مكان مباح للصيد أو النذهة إذا ننتقل على وجه المحرم من حيث الأصل قادوا منذجع بها شرعا والركوب لذاته مباهي شرعا وهذا بالنسبة لخياطة الثياب وبالنسبة لغسيب الثياب وبالنسبة لسكن الدور وغير ذلك من المنافع كلها التي أدنى الشرع بها من المنافع المباحات نقول عقد الإجارة جائز ومعذون به شرع لكن إذا اجتمل على منفعة المحرمة أو كانت ملافع العين لم يأذن بها الشر لأننا لم نصحح عقل الإجارة فقال رحمه الله أن تكون المنفعة مباحة يعني من الشر يصحح عقل الإجارة أن تكون المنفعة التي من أجلها استأدر الإنسان أدنى بها الشر عندنا منفعة وعندنا إذاحة فهناك أمران المنفعة والإذاحة فلو استأدره بضرر ومفتده نقول لا يجب لو قال له أريد منك أن تهدم دار جاري وأعطيك مئة ريال أعطيك ألف ريال أعطيك عشرة ألاف ريال إذا هدمت هذه الدار هجم الدار السالم في الأرض. والدار لا يملكها وهو معتد وظالم فإذا تأجره لذلك نقول هذه إجارة من حقنا والأزيل لا يتحق بشيئا حتى ولو قام بهذا الفعل لأنه فعل لا يأذن به الشخص ولو استأذنه لأمن حرام فيه ضرر جماعة أو فرد فتقول هذه الإجارة غير مشروعا وباطلة لأن المنفعة لا يأذن بها الشر فوجود هذا العقد عدم على حد سواء فلا يتحكم مطالبته بالعجر إذن أن يكون هناك نفع وأن يكون النفع مأدونا به شرعا قد يكون النفع يعني غير مأدونا به شرعا فالنفع الخمر أخبر الله عز وجل أن فيها منافع وفيها إثم وإثمها وبررها أكبر من منفعتها والشريعة تحرم لغالب المفاسق أو تجماع الشيء للمفاسق ولذلك يقولون قد يكون الشيء في ظاهره في مطرحه وتحرمه الشريعة لكن لمشهدة أعظم وجوده الشيء فالخمر مثلا فيها في ظاهرها الهزة والنشاط والضرب ونحن ذلك لما يعفر شاربها والعياذ بالله لكن من حيث الأضرار المترتبة والمفاسدية تترتب عليها أعظم مما فيها المنافع حتى قالت رب الظلماء أن الله تعالى لما حرمها فلدها المنافعها فأصلحت من الضرر إلا أن أهل العين قالوا فيها ضر فيها نفع ولذلك قلوا الخير كله الذي تمحظت مصالحه في الجنة والشر كله الذي تمحضت مفاتجه في النار فالدنيا فيها مصلحة ومصلحة فيها شيء من المفاتج أو فيها شيء من التعذ والعناء أو المشقة لكن الذي يهمنا أن الإجارة إذا كانت على شيء فيه ضرب لا تتوز وهي محرمة ولا يستحق العامل الذي أمل هذا الضرب لا يستحق الأجر فلو طالب من قال له هذه الدار طالبه بالعشرة العلافة التي وعده بها فإنها سحة وحرام ولا يتحقها إذن لا بدهم أن تكون المنفعة مأمونا بها شرعا ثم هذه المنفعة حينما تقول تكون منفعة مباحة فالشريعة في جزء المنافع المباحة المقصودة فخرجت المنافع غير مقصودة فحينما يستأذرهم مثلا لنفخ الهواء في بالون أو نحوه إذن انتفق الهواء في الآن من منفعا من نص وهكذا لو استأدره من ضرب حديد في بعض مثل أنعاب الأطفال نحن ما المنفحة ما الفائدة فإذا لا بد أن تكون المنفحة وأن تكون المنفحة مقصودة حتى يقع عليها الإذن الشرعي والإذن لأنها لو كانت في ظاهرها منفحة لا مصلحة فيها ولا, ولا وليس فيها قط يعني لا تقصدها العقول السوئية كان ذذر المال فيها من إضاعة المال فالقديم اذا اتفق الهواء اي فائدة يستفيدها واذا ضرب الحديد بعضه فاي فائدة نستفيدها واذا احرى الحديدة مرتجعا او موضوعا فاي فائده نستفيدها اذا لابد وان تكون هناك منفعه ماذونا بها شرعا ان تكون المنافع منفعه ماذون كانت المنفعه غير ماذون بها شرعا فهذا في فصل من الله تكون منافع اقوال وتكون بالافهان وهي أمور حضا الشر قولها أو حضا فعلها فيستأجيره من أجل أن يقول بها فقال رحمه الله الثالث هذه باحة في العين فلا تقش على نفع محرم كالزنى والزمر والغنى ودع لداره كنيثة أو لبيع صمت قال رحمه الله ولا تقش على نفع محرم كالزنى لا تقش لإجارة ألا منفعة محرمة كالزنا كان أهل جاهلية في جاهليتهم يستأذرون الإناء وكانت هناك بيوت للدعارة وللبغاء عاد الله إياكم فكانوا يستأجرون هؤلاء الإناء فحرم الله ذلك وأنزل آية النور من الشهورة ولا تكرهوا فتياتكم من البغاء لأن أردنا تحص منه لتتغوا عرض حياة الدنيا فأردنا حرم الله عز وجل لتسهر عرض الدنيا فالله عز وجل حرم عليهم أن يؤجروهم من أجل هذه الجريمة وهي الزنا فنص الله على أنه لا تجز الإدارة لفعل الزنا ونصة السنة أيضا على ما نص عليه الكتاب من التحريق ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحيوان الكاهن وقوله ومهر البغي هو ما يعطى للمرأة من أجل انتدنه والعيادة بالله فلو أنه استأدر انضاءة من أجل أن يطعها على وجه محرم فإن المال شخص وحرام ولا تستحق المرأة هذا المال بل إنه مال محرم لإجماع الهلماء رحمة الله عليهم فلو استأدر على فعل الزنا هذا نوع من أنواع المنافع المحرمة وهذا يتعلق بالأفعال قال رحم الله الزمر والزمر, والزمر والغناء الزمر يكون بالنسب في المزانير والغناء يكون بآلات النهو وبالنسبة الزمر والغناء حرمه الله عز وجل ولذلك توحد الله عز وجل أهله فقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليظلها سبيل الله بغير علم فبشره بعذاب أليم هذه الآية الكريمة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحف بالله الذي لا إله إلا هو إنه غنى وعبد الله بن مسعود الذي تلقى القرآن من خن النبي صلى الله عليه وسلم ربا طرييا كما ندى وعبد الله بن مسعود الذي ما كان يقرأ عشر آيات حتى يتألمهم ويعلم حلالهم وحرامهم وكان أعلم بكتاب الله عز وجل وكان رضي الله يقول ما من آيتي إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تعمل إليه المضيء بذهبت إليه وهذا يذل على عظيم مكانته وجليل منزلته رضي الله عنه وأرضاه في ضد كتاب الله ومعرفتي ما في كتاب الله. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة الصحابة الذين هم أهل لتفسير كتاب الله عز وجل وله تفسيرات من مشهورة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فسر هذه الآية وحلف بالله اليمين المغلبة وقال والله الذي لا إله إلاه إنه غنى ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام المقاري في الصحيحة يا في اخر الزمان اقوام مستحلون الحرام وهو الزنا والحريره وهو النزاق المعروف والمعازف والقيان ما, ما, ما هم بمؤمنين فهذا الوعيد الشديد وهو نفي الايمان وقد نص العلماء الله المراد به في خنان الايمان لكن اذا قصد اذا قصد انه اعتقد حل فإنه كافر بإجماع العلماء من اعتقد حل الزنا فإنه كافر بإجماع العلماء لأنه قال يستحلون الحرى وأما بالنسبة للمعاذف إذا قال إنها حلال يتأول قول من قال من العلم وهو قول شاذ وضعيف لبعض المتقدرين فإن كانت عنده شبهة تجاب عنوائي الشبه وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى والحريق قوله يستحلون يدل على أن الأصل حرام وأيضا رتب على هذا الاستحلال قول له ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ومن القواعد والضاضط حين العلماء رحمه الله أن كل فعل أو قول رتب عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهنا معا أو رتب عليه الوعيد بنفع إيمان أو غضب أو لعلة يعد من فبائد الدنوب وهذا الضاضط نصع عليه جمع من أنه نكتل وهو قول حضر الأمة وكتنان القرآن عبد الله من العزاسة رضي الله عنهما وقد تره الإراضة أحمد في إحدى بوايات عن الشيخ الإسلام من تيمي أو إمام الله على الدنيا أن ما ورد في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بعقوبة الدنيا أو العقوبة الآخرة أو العقوبتين معا أي عقوبة الدنيا والآخرة أو فيه وعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نحن ذلك أنه يعد من كبائد الدنوب التي توجد تنسيق صاحبها والعياذ بالله فإذن الغنى بالمعاذف انفرم لكن استثنى من ذلك التغني على سبيل النشيث فإن النشيث الذي لا معاذف فيه وهو حكاية الشعر تلك وتكون تلك الحكاية خالية من النجول ومن الفصل ومن العهر فإن هذا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن به والأحاديث الصحيحة لا يستطيع النسل أن يحرن ما فدفت السنة لجوازه والإذن به ففي الحديث الصحيح عن رسول الله إن شاء الله يسمى أنه كان يبني مسجدا وهو في عمل الطاعة والقربة لتشييد ذلك المسجد ومع ذلك كان الطحابة يرتججون بعديات الشعر والله لول الله نهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغ قولها أبينا يقول أبينا أبينا ويرفع بها فوته وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة ومعه عبد الله بن رواحة أخذ بكطام دابته يقول خلوا بني الكفار عن سبيلها اليوم نبردكم على فأويله بربا نزيل الهام عن مقيله ومع ذلك يقوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره فدفعه عليه الصلاة والسلام أنه كان في السفر وكان المؤنجشة يحب إبن بين يديه وهو يطرد عليه الصلاة والسلام ولا ينفر لكن هل كان هذا الدعوة منهم رضي الله عنهم وحرضاهم من باب الدعوة فم كان من باب الترويح المس الجوار كان من باب الترويح المس فالخطأ أن نظن أن نشيد الشعب من وسائل الدعوة هذا خطأ ليس هناك وصيلة للدعوة إلا كتاب الله لكتابه وصنة الله صلى الله عليه وسلم هذا أصل مجمع عليه وليس في عيش الشافر لكن بالنسبة لنشيد الشعر أن تنشيد الشعر من باب دفع السآمة وترويح النفس أو من باب الاستجنام لأن النفوص بعيفة فإذا قفف عنها بالمباحث وروحها عنها بالمباحث تجمت وقوية وكان حظر أمة وترجمان القرآن عبد الله العداسة رضي الله عنه في صحن بيت الله الحرام إلى كفرت عليهم المسائل وكفرت عليهم المباحث الفطهية والمسائل والنوادل قال روشوا عنها فيأتي بأغذل زيت وبالشعر الذي كان يتحركاه العرب ويتحدث به ويضرب مع أصحابه رضي الله عنهم رحمهم الله وهذا كله في زيت الله الحرام لكي يبين أن هناك أمورا أدنى شعودها ولا بأسدها هذا الباب الترويح لكن لا نعتقد أنه لابد لا ندعو إلا بهذا الشيء أو أن هذا الشيء طريق للدعوة إنما نقول يجوز ويباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يسكت عن حرام أقر ذلك وقيل بين يديه فأقره عليه الصلاة والسلام ولن يحرمه ولن يمعه لكن الذي ذكره أهل العلم رحم الله وقرروا أنه من حيث الأصل يدود إنشاء الشعب لكن من يتتبع السلات ويتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق في النصوص يجد أن الأحاديث وردت النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاء الشعب لحالة سآلة وفي حال الملم أنشد الشعر بين في السفر وأنشد الشعر في حد من الإبل. وما كان في الإذن وهذا يعرف كل من يعرف الإذن الإذن لا يمكن انتصير إلا بحادي وإذا حد الحادي نشه الإذن وسرر وستجن فلينالك كان هذا بين يديه حتى قال رفقا بالقواريض وأنشد الشعر بين يديه صلوات الشعر عليه سلام على ذلك في بناء النفس لأن بناء النفس في تقل على النفس والبناء فيه أثر على النفوس ولذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم بالمباحث وأنشف الشعر بين يديه الخندق كما جاء أنه عليه الصلاة في السيط إذن كأن هذا الإنشاد من باب الترويح عن نفس من باب الاكتجمال فعندنا أمرهم أمر الأول أن لا ندخله ومضحنه على الدعوة ونقول هذا الأمر من وسائل دعوتنا هذا الأمر من دغو أن يتنبهنا للإنسان أن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بكتال الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة الصالحة رضا الله عليه الله أجمعين أما بالنسبة للترويح عن نفس روح بالمباحث ولا حرب في ذلك وتقول أسعل هذا من باب الترويح عن نفسي فقد روح عنه وأفضل منا والإنسان مخلوق ضعيح فلا بأس أن يروح عن نفسي بالذي أذن الله به وأحله لعباده إلا أن الإكتار من هذا الشيء والمداومة عليه والمواظبة عليه فإن هذا لا شك أنه يؤثر على النفس ويضعف الإيمان في القلب لأن الإنسان إذا أكثر من الله المباح فإن هذا يضعف ولذلك النسخ يجوب فإذا أكثر منه ربما أمات قلبه نشاء إن الله أنا متوى العجلة إننا يأخذ منه بقدر أفض طبعك المفضوحة بذيكارة وعلمه بشيء من المذكين ولكن إذا أعطيته المسحة ليكن بمقدار ما تعطي الطعاماً من النسحة فتعطي النفس شيئاً من الإجمام والراحة فيها ليسدود إلا أن الشعر الحماسي وهو الذي يقوي النفوس من ذهاب ويشهد الهمم من ذهاب أو يحفي مآثر السلف أو نحو ذلك لما يقصد به النصر على الأعداد وإراف الحماسة في النفوس أن هذا إذا كان الإنسان يضع هذا الشعر قربة لله سبحانه وتعالى ويقوله قرضة لله عبد وجل فإنه يتاب على ذلك لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعرضاه أنشد الشعر الحماسي في صحن بيت الله الحرام وأنشده بين يدي المبي صلى الله عليه وسلم من باب إغاظة الأعداء إغاظة أعداء الإسلام مقصودة شرعا فمنقصد ذلك إغاظة عدو الله وفربية النبوس على الحناسة عن الخير والبر ومآثر الإسلام فإن ذلك لا شك أن له أثر عن النفوس وقد نطف الله في كتابه على أن الشعراء على أن الشعراء يتدعهم الغاوون ثم اكتفنى سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من لعب ما ظنوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب من قلبون فانظر إلى قوله يتدعهم الغاوون كل الذين آمنوا أي أنهم إذا كانوا من أهل الإنان فقال الشعر نصرة من الإسلام فيتبعهم المهتدون ولا يتبعهم الضالون ومن هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن وجاءه كعب الممالك يبقي وكذلك حسام المثابك حينما قالوا إن الله أنزل في الشعر ما أنزل فثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنِوا عَنْ يُصْرَانِ حَافَذَكَ اللَّهُ حَذُورًا وَمْتَسْرٌ بَعْدِمْ أَظُمِنُ لطالب العلم أن يعلم أن التحرير والتحرير احتاج إلى نصر وأن النصوص إذا أثرت واتبحت لجواز شيء لا يتطيع نصر أن يتحمل بين يدي الله مسؤولية تحرير ذلك الشيء وأن النصوص إذا حرمت شيئا لا يستطيع من يؤمن بالله وليوم آخر لا يستطيع أحد يؤمن بالله وليوم آخر أن يتقحى منار الله على بطيرا ويحنل للناس لما حرم الله عليه فإذن سمعنا ووردت النصوص في كتاب الله صلى الله عليه وسلم على إذاحة الشعر المأدون به شرعا وجاءت السلم الصحيحة ثابتة على رسول صلى الله عليه وسلم بالإنشاذه ووقع دين يدي الله صلى الله عليه وسلم فأقرب فنجد ذلك من باب المذاح المأدون به شرعا وأما بالنسبة بالتوسع وفيه نقول توسع في, في المذاح ما لم يكن يراد به الحماسي الذي ليقصد منه إلهاب النفوس على طاعة الله وتقويتها وتشريعها عن الخير فذلك النص فيه واضح وظاهر وبهذا يقول المصنف فرغنا أي أنه إذا استعدره مؤذب الغناء يشمل ذلك حالة الحالة الأولى أن يكون بآلات له فهذا محرم وبإجماع العلماء على أنه لا تجوز الإجارة على الغناء محرم والحالة الثانية أن يكون بدون آلات ولكن يكون إنشاد شعر فإذا جاء بالشاعر أو من يقول الشعر واجتمل شعره على مسجدة محرمة كالإغراء بالحرام ووصف امرأة معينة أو نحن ذلك مما حرم الله عز وجل أو يتناشد الشاعران كل منهما ينسب الآخر ويشتبه ويعيبه وينقصه وينقص من قومه ويحط من قبله فذلك مما حرم الله ولك جزء الإجارة على هذا الواجه ما لو جاء به من أجل ان يجاء بالمرأة من أجل في زواج وعرفه وتقول المباح الذي أذن الله به فإن هذا لا بأس به وهو جائب وقد أجبع العلماء رحمه الله على جواز الإدارة على المنافع المباحة وإذا جئت تقضر هذه المثلة فإنك تقول لما كان ضرب الدفع في الجواز مأدونا به شرعا وكان مباحا شرعا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وحتى عليه ولم يستطع الإنسان أن يجد من يدرب له الدفع إلا بما. وأراد أن يستأذر فلا بأس أن يستأذر المرأة من أجل أن تدف المرأة في حال زواكه أو من أجل أن تضرب الدفو وتضرب بالدفوف وتضرب بالغضال في حال الزواب حيث لحين ما أذن الله به وكل منفعة المباحة أذن الله عز وجل بها وعسوله عليه الصلاة والسلام تجوز الإجارة عليها ما لم يقم الدليل على احتفاءها وجعل داره كمثة بعد أن بيّن رحمه الله إستئجار الشرس للأفعال المحرمة كالذنى والذنب وللأقوال المحرمة كالذنى يدخل في الأقوال المحرمة النياحة لو استأجر امرأة من أجل أن تنوح على مية فإنه لا يجوز وتعتبر الإيجارة فاسدة كذلك الأفعال لو استأجر شخصا على فعل المحرم مثلا أنجن المعافرة في جمامنا لو أنه أراد أن يقوم بعملية جراحية كالطبيعة الأقباء وهذه العملية الجراحية لا يأذن لها الشر إما لكون ضررها أكبر من نفعها أو لكونها تعارض مقصود الشر فإذا كان ضررها أكبر من نفعها مثال ذلك العمليات الجراحية التي تكون نسبة النجاح فيها ضئيلة جدا فلو قال للطبيب اعمل بهذه العملية مع غلبة ظن الطبيب أن المريض رسي مموت هذه العملية ستبدي به أو إلى الهلاف أو تبدي إلى ثلاث عدو أو أنها به بالصحة فلا يجد للطبيب أن يقبل عليها فلو أن المريض أضرى الطبيب بالمال وقال له افعل بهذه به الجراحة افعل بهذا النور من التداوي وفعله فإنها إجارة سافدة لأنه خرج عن أصول النهنة فأصول منهما لا, لا, لا توجب الإذن للقديم للقيام بمثل هذا النوع إن الأعمال التبذية تصارى أمرا محرما متمحبا في الضرر الضرر فيه واضح كذلك لم يستأجره لعمل جراحي دون وجود موجب مثل قطع الأسفع الزائد دون وجود ألم ودون وجود ضرر فإن أي عبن في الإنسان إذا لم يكن فيه أذى أو لم يكن فيه ضرر لا يجيش قطعه ولا إبانة من الجسد لأنها خلقة الله عز وجل ولا يجوز التدخل لجسد آدمي لزيادة المقص الشيء, الشيء إلا إذا أزل الشر به فلو قطع منه هذا العضو فإنه حينئذ يعتبر آه من شرعه ولا يجوز والإجارة فاسدة ولو قال له أخرج مثلاً اللوزتين موجود الآن والأطباء وأهل الخبرة يقولون إن هذا هذا العضو الموجود في الجسد جعل الله عز وجل حماية للجسم فينفي بقدرة الله السموم عن بدن. ولا حتى قال بعض الباحثين وكبار في المجال السب يقول لو يعلم الناس ما في هذا العظم من المعنى والخير وهو كافر رجل كافر يقول هذا الكلام يقول لو يعلم الناس ما يجعل الله بهذا العظم من الخير وحفظ البدن من كثير من السموم والأضرار التي يكون لديه ما أقلم أحد, أحد عن إحراجه فلو أنه فعل ذلك يسمونه الجراح الوقائية فاستخرج اللوذتين بدون التهاب بالتهاب يدوح إذا التهابت اللوذتين اللوذ وأصبح هناك ضرر من تقيحها وزرارها بالقلب فإذا كان هناك ضرر وفعل ذلك من باب اللقاية كما تسم الجراح الوقائية نقول لا يجوز لأنه ليس هناك إذن الشرقي بفعل هذا موعد من الجراح كذلك جراحة التجمين لو استعجره من أجل أن يجمله فيصغر شيئاً كبره الله ويكبر شيئاً صغره الله عز وجل أو دراحة تغيير الجن واستعجره من مبلغ من الجن يقول لهذا ما الجراحات فكل ذلك المحرم لأن المنفعة غير معدن بها شرعاً إذن مراد من هذا كله أن طالب العلم يبحث أول شيء هل المطلوب من عقد الإجارة أدنى الشرع به أو لم يعدن كانت منفعة أدنى بهذا الشرع أجازها وأحل عقد الإدارة عليها وإن كانت منذعة حرمها الشرق ثلاثة جزء الإدارة عليها وقوله أداري لكنيسة أي استعجر منه بيته من أجل أن يكون كنيشة وهذا يقع في المواقع التي يكون فيها أهل الكتاب وقد دينا في باب عقد الجدية وأحكام الهدنة والصرف أنه لا يجوز استحداث الكمائس في بلاد المسلمين ولا بناؤها ولا تشييدها وذكرنا هذا وظيلنا الأدل على ذلك وظيلنا كلام العلماء رحمة الله علينا فإذا استأجر منه الدارة أن يجعلها كميسة فلا يجوز لأنه لا يجوز استحداث ذلك وإنشاؤه في بلد المسلمين فإذا فعل ذلك فإن الإجارة تأخذها وهكذا المصنف رحمه الله لما ذكروا كميسة نحن نبهنا غير مرة أن الظلمان يذكرون الأمثلة للتهمية فهو ذكر الأفعال ذكر تجارة آدمي للمحرم والآدمي يستؤجر المحرم إنا بفعل فذكر الزنا وإنا بقاء الزنا والظن وهو النفق في قول مثل الظنا فذكر الأمرين متعلق بالحي ثم ذكر إجارة الدور والعقار قال كدار يعني تأجيرها لأن تكون كنيسة فتقيت على هذا أنفان فجميع الأمور التي يستأدر فيها من أجل المنافع المحرمة أو المفاسدة المحرمة فإن الإجارة تفاسدة هنا مسألة وهو قوله داري كي تكون كنيسة في شكم هذا الاستئجار لأي شيء يضر بالعقيدة أو يقوم من البدعة والحدث في الدين لعلن أنه يريد أن يفعل هذا الشيء وهذا الشيء محرم أو حدث أو لا يجوز شرعا أن أمور لا يجوز أن يعينه على ذلك الشيء ولا أن يمكنه من لأن القاعدة إن الوسائل تأخذ حكمة مقاطبها فما كان وصيبة لمحرم فهو محرم وما كان وصيبة لمباح فهو مباحن أو لبيع لبيع الخمر أو يستجر هو والعياذ بالله لبيع الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر ومن حملها ومن حملت إليه ومن أكلت منها ومن اشتراها وهذا كله يدل وعاصرها ومعتفرها وساقيها ومسطاها كل هؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فلا يجوز أن يؤجر نفسه لحمل الخمر ولا يؤجر نفسه لصنع الخمر وفي حكم الخمر المخدرات فلا يجوز أن يستعدر نفسه لحملها ولا لتسميعها ولا لترميجها كل ذلك من الإجارات المحرمة نعم. قال رحمه الله وَتَصِحْكُ إِجَارَةُ حَائِقٍ لَوَضْعِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ تَصِحْكُ إِجَارَةُ حَائِقٍ لَوَضْعِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ صورة المسألة أن يكون عندك جار أن يكون لك جار وعندك بناء لجوار جدار الجار فهذا الدناء يحتاج إلى تفقيه فإذا جئت تشيد جدارا ربما كلهت وأغربك وأنت تريد هذا المكان مؤقتا مثلا من مطرحا من مطالحا فقلت لجارك أريد منك هذا الجدار الله عليه خشب جداله من حيث ثم ثبت عبد السلم في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينعن جار جاره أن يغلز خشبه في هداله ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أشنافكم وفي بواية لأرمين بها بين أشتاتكم مالي أراكم أنها معرضين يعني عن, هذه السنة. الله الله عن السنة. معرضين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضين للا تقبلونها وذلك قيمه أراد أن يضع خسب ذاله على زدار فامتنع فحكى له هذه السنة عن رسول الله سلم وبيّن له هدى رسول الله سلم أن الجار ليه مع جاره فإذا أراد جاره أن يضع سقفه على بيته أو على زجار بيتك أو كان في المزارع الحيطان يوضع عليها شيء من خشب الجار لغرفة نحنها شريطة ألا يضر به إذا أضر بزجارك وحصل الضرر شق لك أن تنتمي لأن الشريعة لا تأذن الضرر وقد قال عليه السلام الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار من قواعد الشريعة الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار الشريعة لا تأذن للجار عن يضر جارك فجوال وضع الخشب على جدار الجار ألا يكون هناك برض فإذا كان الجدار لا يتحمل الخشب وغلب على ظنك أنه لو وضع خشبه أن ذلك يضر بالجدار فلك حق من الانتهاء فإذا سبب أن السنة الإذن أن تأذن فما هنا ذلك أن وضع الخشب على جدار الجار مأدن به شرعا ومنفأت الاستضلال بهذا السقس معلوم بها شرعة في ذاتة هذا نقول تجوز الإجارة يفعل صائب كيف تكن الإجارة يحدد عدد الخشب والمدة التي يريد أن يستفيد منها يقول مثلا أستأجد منك هذا الجدار أضع عليه عشرة من الخشب من نوع كذا وكذا وهذه العشرة من الخشب أستأجدها لمدة عام بألف ريال او بخمثمائة ريال لا بأس بذلك وتكون إيجارة المشروع ذا قول الجمهور العلماء خلافا للإمام عدي حنيفة رحمة الله يعنيه ولا تؤذر المرأة نفسها بغير إذن زوجها ولا تؤذر نفسها بغير زوجها كل مسألة يرجع فيها إلى الأصل ومن أراد أن يلمى بأحكام الشريعة ويزبطها فعليه في كل مسألة أن يسأل ما هو أصلها فإذا أخذ المسائل من الأصول وعرض هل المسألة أصل برأسها أو جارية على أصل يعني فرع لغيرها أو مستثراف من الأصل استطاع أن يعرف الأحكام وأن يعرف مواطن الأقلسة استطاع أن يعرف مقاطب الشبيعة في الأقلسة فاستطاع أن يدوم بكثير من المسائل والأحتام التي ذكرها العلماء رحمه الله كما أنه يستطيع بإذن الله أن نعرف كيف يقيس المسائل بديدة والناجلة فمسألة إجارة المرأة أو عمل المرأة حيث الأصل المرأة خلقها الله عز وجل تكن للرسل والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم راضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وعلمه أن جعل المرأة سكن للرجل وتشريفاً وتكريماً للرجال فجعل الرجل هو المخلوق الأول الذي أسجد له ملائكته خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم خلق المرأة منذ العقافة وهذا يدل على أنها تبع للرجل وأنه لا يمكن أن تشتقي مصالح هذا الكون إلا إذا قامت المرأة برسالتها وواجدها وذلك برعاية حق دعليها وزوجها وهذه هي الفطرة ولن تجد أمة تسير على فطرة الله التي فطرها عليه إلا استقامت أمورها ولكن إذا خربت المرأة عن هذه الفطرة عذبت نفسها وعذبت غيرها ولذلك لن تجد المرأة أعدن من شرع الله ولا أحكم لندي من الله عز وجل الذي أعطاه حقها وقدرها فذلك لا ينقص هذا الشيء فإن الولد تابع لوالدي وقد يحضره الله عز وجل بصلاحه وتقوى ويكون خيرا من والدي الذي كان سببا في وجوده فإذا قولنا أن المرأة تتبع أن الرجل لا ينقص من قدر المرأة إذا هي ابتقت ربها وعرهت حقها وحق بعدها وقامت برسالتها على أكل من وجوه وأثمنها وهذا أمر واضح من تتبع نصوص الكتاب والسنة وجده جميعا وارحا فإذا كانت المرأة تنظر إلى الفطرة وجبة أن الله سبحانه وتعالى حمل الرجل أن يشقى عنها وأن يقوم عليها وحملهم نفقة وجعل المسئوليات والتبعات على الرجل وجعلهم دول قائم عليها وهذا يقول على أن رسالتها في بيتها وأنها إذا قامت بهذه الرسالة وحفظت هذه الأمانة ورعتها حق لعالتها فإن الأمور ومصالح العباد تستقيم على أثناء المجوه وأثناء لكن إذا نظرنا إلى عمل المرأة فرضت المرأة من هذا السنة وقالت أبداً ليس هناك فرط بيني وبين الرجل الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنته وهي تقول أبداً إني مثل الذكر فأنا الذكر سواء والله تعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو خصام غير موجين وفرق بين الذكر وأنها يتقول أبداً الذكر والأنها سوا ودين الله وشرع الله في أحكام وتشريعات وارح الدلالة أبدا فإنه جعل الأمور الزودية مقاليد هذية الرجل من مهر من عقب من طلاق من غير كلها لحكمة كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وقد كانت الأمة الإسلامية في أوج عظمتها وحزها وحرامتها وقد قادت لهذه لها حتى فتحت مشارق الأرض ومغاربها وقادت تلك القلوب التي استقلتها رحانية الكتاب والسنة قادت العالم من نشرق الأرض إلى مغربه وما تعطلت يوم من الأيام عن الوفاء بمصالحة لما كانت المرأة قائمة على دين الزوجين والرجل قائنا بمصالحة خارجة بي وكان النساء في مكانهم والرجال في مكانهم وكل يعرف حق الآخر وقدره وفضله فلن استقامت أمور الأمة بهذا ولم تستقيم إلا بهذا لأنه هي فطرة فإذا جاءت المرأة وقالت قالت боль و لابد أن أعمل ولا لابد أن أخرج و جعل بذلك فريضة نحن لا نقول منحرة نحن نقول بجعل بذلك فريضة واعتقادان المرأة لا يمكن أبدا ان تكون بمرأة إلا إلا كانت في الغدل و كل كانت عن هم جواب نفسهم مجتمع يعني هي والذهل سواء وهي عبارة فيها مغارب فالواقع لا شك أنا المرأة لها رسالتها و لها مكانتها و لها حقوقها و لها خبرها و لها ولكن بشرط أن تخرج عن فطرة الله التي فطرها أنها وطرنا في بيوتكم فأمر هذه أن تقرر في قرارها انتجنا بيتها لأن الله حملها بيت الزجين وحملها أبنائها وبناتها وإذا لم يكن لها أبناء وبناتها الرجل مشتاجه إلى بيتها وحنامها وثكنها لحمل الله خلقه وقال وجعل منها زوجها أي خلق من هذه النفس زوجها ثم عمل شبحانه هذا الذي خلق شبحانه هو أعلم وأحب وجعل منها جوجها من أجل ليسكن إليها فالمرأة سكن للرجل فإن خرجت من بيتها فإن يسكن الرجل وإن يكون سكن ولذلك لحيث العصر المرأة عملها في بيتها ورسالتها في بيتها وهذا هو الذي اتفقت عليه النصوص بل هذه النصوص الكتاب السنة وهدي الثلاث طالح لهذه الأمة والأمر الذي لا شك فيه ولا من لكن لو أن المرأة احتاجت للأمن أو أرادت أن تعمل لأيتامن عندها أو تطلب الرزق المباح أو العمل المباح فلا بأس بذلك لكن لو كانت متزوجة أو عندها زوجها فلا تعمل إلا بإذن زوجها فإن أدن لها زوجها فإنها تعمل ولا بأس بذلك فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدن المرأة أن تجد نخلها فتنفث وتنفع غيرها فلا بقى. أن تعمل وبشرط أن يكون عملها بعيدا عن رجال بعيدا عن شدمتها في دينها وفيه المحافظة على حقوق أولادها وأي ذلك من الشروط التي يتحقق بها من قصود الشرط إذن فالحاقل أن المرأة من حيث الأصل خلقه الله عز وجل سفنا لوجه من نصف كتاب الله عز وجل وأن الأصل فيها أن تقرر في بيتها كما قال تعالى وقرر في بيتكم وإذا ثقت هذا فإنه يجوز لها أن تخرج عن هذا الأصل في حدود المصالح فإن تركب على خروجها مصلحة فلا بأس أن تخرج وتحقق هذه المصالح وإذا أرادت سعادة دينها وبنياها وآخرتها فقنعت لما أعطاها الله ورضيت بقسمة الله ولزمت بيتها وحنت على صديقها وأولادها وخافت من الله عز وجل فيه وتفسرت واعتبرت وتدبرت ونظرت أن لو كانت مكان هذه القسمة كان هذا الطفل هل ترضى أن تغيب عنها أمها وتتعذب برياضها معا دون نجيد شاجة لرياض الأم لعلمت عند ذلك أن الخير كل الخير أن تحفظ وان ترحم صغيرها وأن تقوم على حقه ورعايته على المجهن الذي يرضى الله عز وجل هذا من حيث الأصل فإذا أرادت أن تعمل وكان عندها بعد تستأذنه والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الصحيح إذا استعدن سمراء امرأة أحدكم النسجد فليأذلها وقال كما صحيح لا تمنعوا إماء الله نسابق الله فدل على أن المرأة لا يجيز لها القروج إلا بإذن زوجها ولأن عملها قد يذر لمصرحة الزوج فقد يكون في ساعات يحتاج الزوج فيها إلى إعصاف نفسه وقد يكون في يحتاج فيها زوجها إلى اطيام برعايته ونحن ذلك فإذا تذوج امرأة تعمل وعندها عمل فإنه إذا أراد أن يبقيها في عملها يبقيها وإذا أراد أن ينظر إلى الأصلح ويقول لها اجسي في بيتك وأطوم على نفقتك فلا بأس بذلك كل هذا إذا كانت المرأة قد قام الرجل بحقوقها المنال أن المرأة تضيع الرجل حقوقها ومنعها من منفقتها وأصلحت قرضة هي وأولادها للضياء ومن حقها أن تطلب الرزق لها ولأولادها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كان في الحديث الصحيح للمرأة أن تخرجه كجد مخلاح حتى في عدتها وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة لعملها فلا بأس ولا, ولا مانح خاصة إذا كان عملها فيه خير للمسلمين وفيه نفع للمسلمين كالتعليم احتاج إليها بنات المسلمين خاصة إذا كانت مباعث صالحة وأرادت أن تعلم أو تنوجه وتكون في عمل فيه منفعة ومطلحة أو نحن ذلك من الأمور التي هي خير لها ومن غيرها فلا بأس إذن من حيث القلاصة الأصل في المرأة أن عملها ورسالتها بيتها وأن عليها نفد من قرارها وأنه لا بأس بكروجها ويؤذن لها بالكروج إذا وجدت مصلحة وأزن لها زوجها في ذلك أو احتاجت فإذا أزن لها زوجها أو احتاجت فلا بأس أن تخرج وتعمل بما فيه خير لها أو لأولادها أو لها من فلا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها تؤدي نفسها لخدمة او عمل او محذار كل ذي زوجها قال تعالى الرجال قوامون عمل إنشاء فلما دعاله الله عز وجل من الرجل رأى المفروحة قال الزوج أيضا هنا أن ينتبه الزوج راعي ومسؤول عن المرأة وهي من رأيه فإذا نظر أن النصرح في خروجها وأن الخير في خروجها للعمل أذن لها وأعانها خاطة في هذا الزمان فكمن صالح ونفع الله بخروجها للتعليم أو للتوجيه ونحن ذلك بما في خير لها وللأمة فيأذن لها ولا ينبغي لعجال أن يجشفوا بحقوق النساء أو يظلموهم أو يضيقوا عليهم وإذا رأى أن الخير لها أن تعف وتنفنع فأوص المرأة أن تحمد الله عز وجل وأن تطيع زوجها فوالله الذي لا إله إلا هو نام من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع وتطيع لبعدها خاصة إذا وجدت منه غيره وحب الخير لها وتسمع وتطيع إيمانا بالله واحتشاب للتواب عند الله عز وجل إلا أقرر الله عينها للدنيا والآخر فعليها أن تسلي ما ترضى وأن لا تتعالى على حكم الله عز وجلب الفقائس فرضى بذلك وتقنع به بنفس المطمئنة فمرضي وفله الرضاق ولقد وعد الله عز وجل من سمع وأطاع بالحلاح والفوز وهذا شامل لحلاح الدين والبنيا والآخم وفوز الدين والبنيا والآخم وعلى المرأة أن تنظر في حالها فإنه ما من ساعة وما من يوم وما من عمر يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف إلا وجدت في سمعها وطاعتها له خير ملقه وكم من الخير من الله به عليم وكمن الحوادث والقصر وعيناها بن يشاء الصالحات ولكن أمرهن أزواجهن فأجمر ونهى هن أزواجهن فانتهي يجعل الله لهن في ذلك الأمن والنهي من الخير من الله به عليم وكمن الفتنة تنتظر المرأة في خروجها فيصلق الله زوجها يرنعها من الخروج فإذا اتقت حدثه الله عن فتنة فربما لأنها غوية لو, لو أنها خرجت لظلت وأظلت ولكن الله لطف بها اتسلق والقاعدة وهذا مجرد ولذلك كان بعض من الشاعر أخي الله عليهم يقول ما رأيت مثل أمريك في الأمر والنهي من أسلام الأمر والنهي فيهنا أما الأمر الأول في الوالدين وأما الأمر الثاني في الزوجة مع زوجها فقل أن تجد ابنا بارا أو بنتا بارا في أبيها أو أمها فتؤمر بشيء أو تنهى عن شيء من واندها إلا جعل الله لها العاقبة إن عاجدا أو عاجدا وقبل أن تجد امرأة يأمرها زوجها أو ينهاها وتسمع وتطيع في غير معصية في الله عز وجل إلا جعل الله لها العاقبة في دينها ودنياها وآخرها فالمرأة يللغى تتلقى ذلك بالصدر الرحيم وبالنفس المطمئنة ومن أطل ما كان يوصى إن لهذا أن يحسن الظلم لا تنظر المرأة إلى أن هذا كداب من الرجل بل عليها أن تفسر بأنه غيره ومحبة والرجل الكامل الغيور إذا غار على مصرحة امرأة فلا يمام على ذلك لأن هذا من كمان لرجوده ومن كمان مكانة المرأة في قلب زوجها أن يحب عن الخير وأن نغار عليها فالمقصود أنه منظر إلى الأصبح والأفضل فإذا اتقى الزوج ربه فمنعه وأمر فإنه إذا أصاب كان له الأجران وإذا أخطأ كان له الأجر الواحدة أسابق الله فضيلة الشيخ ودّل لكم المصوبة والأجل فضيلة الشيخ هل يفهم من قول المصنف أنه لا يصح أن يؤدي رداره من إجتبها كنيسة أنه يجوز كثير الدور لهم إذا أرادوها سكناً لهم أسابق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه ومن ولاه أما بعد فتجوز إجارة الدار للذن والكافر ببلاد المسلمين إذا أُذِن له وهذا نبري على الأصل الشرعي أنه إذا كان مأذونا له كالذن مثلا له مال المسلمين وعليه مع المسلمين فإذا عاش بين المسلمين وأُذِر له الدار ليس هنا فلا دعا ولذلك القاعدة في الشقية تقول الإذن بالشيء إذن بلا دينه الإذن بالشيء إذن بلا دينه فإذا قلنا إنهم لهم ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين فإن من لازم الإذن لهم أن يسكنوا ومن لازم كونهم يعيشون بين المسلمين في دمتهم أن يحققوا مصالحا من السكن والمأوة فلا بأس بإجارته وإذا استأذر فإنها إجارة شرعية إذا كانت على والله تعالى هناك فرق أن المعابد شعار وهذا من ناحية عقدية يعني كميسة شعار وبيت بعباره ولا يجوز لكميسة ولا يجوز لبيت نار كما مصر العلماء وحن الله على ذلك أصابكم الله فضيلة الشيخ هل يفتح أن وجر كتابا ليقرأ ومكتبا تقرأ فيها الكتب وأن تفع بتأجيرها أذي مثلة الخلاقية بين العلماء بعض العلماء يقول لا تجود إدارة الكتاب والسبب في ذلك أن العلم الذي داخل انتكاب ليس ملكا للطاحب والإيجارة كل شيء تملكه فهذا العلم شرعي ولا ينجد أحد الآيات والنصوص والمعامل والأحكام ومستفادة من الشريعة لكن لو كان في أمور دنيوية وعلوم دنيوية وأراد أن يدخل مفتبة من أجل أن يقرأ فيها وقيل له كل ساعة في المفتبة بأشر ريال يجل فتكون المنفعة منفعة الابتلاء وهذه المنفع مباحشة رعاً إذا كانت اضطلاع في علوم ويستفاد وفنون ومتراسات استفاد منها فلا فأتب ذلك ولا حراجة فيه وقال بعض العلماء يجوز إدارة الكتاب من أجل قراءة فيه فيدخل الرجل المكتبة ويستأجب بالساعات فينكف فيها ما شاء الله ينكف كل ساعة أو كل يوم واليوم مثلاً بالساعات معينة فيحدد له وتحدث الكثب التي يطالح فيها أو يقال هذه المفتدة وتكون إيجاراً وأعيان فهذا لا بأس به لقود من أهل العلم رحمة الله عليهم والله تعالى أسابقهم الله فضيلة في الشيء في اشتراف معرفة الأجرة هل يشكل عليه ما صحى العليم رضي الله عنه أنه أذر نفسه كل ذلون بالأمر أهو لم يعلم كم ذلون سيقرر أما أن هذا سيؤول إلى العلم أسابقهم الله قضية إيجار علم رضي الله عنه في تمرة لنضحي نزحة بلو منذئة كل بلو من بتمرة هذا الحديث لديه إشكال لأن الأجرة التمرة وكل بلو بتمرة الأجرة معلومة والمنفعة معلومة ليست فيه أن غاية العدد ونهاية العدد هذا رخص في العلماء لأن الأجرة معلومة كل دلو يخرج وله ثمر ما هي اشتامله اجر معلوم ومنفعه معلوم وهذا اجماع العلماء ليس هذا من جهاله الثمن في شيء الثمن هو الثمره والمثمن والعوا المنفعه التي هو يضعنها وجراهنها نفس الدلو ولذلك قالوا لو قال له انزح الدئر كل دلو بريال كل دلو بدرهم فلا بأس على من النقل او قال له كل دل بربع الطاح أو قال له كل دل بالطاح كل دل بمد كل ذلك جائد الأجر معلومة والمنفع معلومة أما طائح من ينزحه ونهاية من ينزحه فهذا لا يمثل لأن الأجزاء إلى علمة تكون معقفة بأجزائها فكل دل ينزحه يستحق الأجر ثم بعد نهاية كل دل إن شاء يتم ويرتفق على الإثناء أتم وإن شاء يقف لوقف الطرفين الآخر أطلح قوله كل دمج لتمرأ منعلمة إجرته وعلمة منفعة بالله أسادكم الله فضيلة الشيخ هل يستشهاد بالشغلة في خطبة في الجمعة أمر محمول ساقص من الله الشعر إذا كان فيه طاعة وذكر للنا عز وجل حكمة كما أخرج لما تسمى في الحديث الصحيح إن من الشعر الحكمة فالشعر الذي يكون مشكلنا على الأمر بالخير والنهي عن الشرق فإنه لا بأس به ولا حرج في ذلك لأن الخطبة مدارها على الحكمة والدين كله مدار على الحكمة فإذا اجتملت الأديات من الشعر على موعظة وكان لها أثر في النفوس وكانت عظيمة الوقت في قلوب فلا بأس قد ذكر بعض العلماء أن الخطيبة قد يحتاج إلى ذلك من ذات التنمية فإنه ربنا وعظ الناس بأسلوب فملوه فيأتيهم بأسلوب آخر حتى يذكرهم بالله عز وجل بالطريقة التي تؤثر في نفوسه ولكن الخير كل الخير أن يحرس الخطير على التفسير بكتاب الله وبسلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن كل خطير موحف نظر إلى عظيم الثواب وجزيل عبد الله في المآب من تلع آيات الكتاب وتدبر صنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضع لنفسه بالدون والعقل فانظر لو أنك نفرت أشعار الضي المليئة بشكمة فإنها لم تبلغ شيئا مما يؤثره كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب وكم من من كتاب الله هزة قلوب ولربما فنع المؤمن الصالح آية من كتاب الله فاستقرت في قلبه اليوم واليوضين والأسطور والشهر والشهرين والعام ولرباً استقرت في قلبه إلى لقاء الله عز وجل فالموفق السعيد الذي يحرق على فتاة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوعق بهذا النور العظيم فإذا كان هناك حاجة لذكر من الشعر أو عديات من الشعر أو موعظة فيها حق فنبأت بذلك ولذلك حكى الصحابة الشعر فقالوا حتى في المواعظة المؤثرة له القضية بالدحداح رضي الله عنه وعرضاه وغيره من القصص التي وقع فيها وعبيان حسار رضي الله عنه التي منها وقع وعثر في النفوذ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يومفتح مكة مما أراد دخول مكة قال لا تدخلوها إلا من زنية كده والسبب في ذلك أن أن فالسالم جاء في رواه الوان لكم عدن ان المخيره ان يروها تثير كداء فاراد ان يصدق ما قال واراد ان يحقق ما قاله افسان فدخل مكة من الثانية العليه وهذا أحد الاوجه عند العلماء في العليا هي من جهه قبور المعلاف الحد الذي القبور الذي يشق القبور شقين هذه الثنيه فنيه الكداء دخلين منها عليه الصلاة والسلام يمنى من يقول دخلها من أجل بيت حسار رضي الله عنه وأرضاه ومنهم من يقول دخلها عليه الصلاة والسلام لعبادة لأنها من جهة باب الكعبة ولذلك أجاء من جهة الباب وقيل دخلها لأن سوق النوا Plek كان في هذه الجهة والمدن لما يدخلها الإنسان يدخلها من, من, من أبوابها وأبواب المدن الأسواق لأنهم ليدخلها من أبد 거 لأن دخلها عليه الصلاة والسلام هذا المدن فالذين يقولون الشاهد أنه قال بيت شعر فصدقه عليه السلام في السلام هذا يدل على مكان الشعر فلا مانع أن الخطيب يستشهد يذيذي من الشعر ويعز به ويذكر به وفي أشعار السلف الصالح من الصحابة رضاً عليه المتابعين أبياتهم وأكثروا غلا بأس في ذلك ولا حمد يشاطي أن يغلو الإنسان فيه ولا يتوسع فيه أكثر مما يستخدم الله تعالى عنه الشيخ. إن رأت فرج عنها زوجها ولم يرجع بسنوات عديدة ولا يدرى أنظر وقد تقدم إليها من يخطيبها ثمن شكم أسابق الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن أعلاه أما بعد فهذه المسألة تعرفين بالعلماء رحمون الله بمسألة إن رأت المشبوط. وفيها قضاء عن السحابة رضو الله عليه عن عمر بن خطاب رضو الله عنه ولكن لا يستا فيها أو لا يحكم فيها لأن هذه المستائل مردها إلى القضاء تحتاج إلى نظر قاضي وينضف لأمر المرأة وأمر إيجاب الزوج والموضع الذي غاب فيه الزوج فهناك غيبة يمكن يعني معرفته الزوج والحال الزوج فيها وغيبة لا يمكن معرفة حاله وغيبة غالبها السلامة وغيبة غالبها الهلاف هذه أمور كلها تحتاج إلى نظر تحتاج إلى تصديق ومثل هذه المسائل تحتاج إلى قاضي فليس كل مثل تصوش الفتوى ومجهوز عنها لأن المسائل التي فيها حق لا بد أن يسمع من الطرفين ولا بد عند غياب أحد الطرفين من أن ينظر القاضي في دعوى الطرف الثاني ويطلق ويطبق عليها الوصول الشرعية ولذلك لا بد من الغدوع للقضاء في هذه المسائل والله تعالى أفادكم الله صفيلة الشيخ أموال المرأة التي تكتسبها من عمرها سأونفقها على المنزل هل تكون بينها الزوج أن تكون مساهمة منها مع زوجها أفادكم الله المرأة إذا عادلت وكان لها مال استفادته من عملها فالمال مالها ولا يجوز للزوج أن يتدخل في راقب زوجته ولا أن يعتدي على ذلك المال ليس من حقه ذلك وليس من حقه أن يتعب المرأة ويقول لها اغني وراقب في لي فهذا لا يتعبه كريم ولا يجوز شرعا له أن يفعل ذلك ورخص فيه بعضها معلم لكنه الصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يقول للمرأة اعملي ويأخذ عرق جبينها وتعبها ونصدها قد تبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول فلافت من خصمه ومن كنت خصمه فقد خصمته ورجل استأذر أجيرا فلم يوفيه أجرا فانظر كيف عظم الله عز وجل مال الأجير ومال العامل إذا اعتدى عليه الغير فأخذه بدون وجه حق الزوج يملك الاستمتاع بالمرأة وإذا أراد أن يأذن لها بالعمل واتفقا فيما بينهما على تقسيم الظاتف بينهما أو شيء جزء من الظاتف فتنازل عنهم مرس هذا شيء يرجع للمرأة باختيارها ودرضاها وبدون إكرار وإذا أكرهها الزوج على ذلك وظلمها فإنه لا يستحق هذا المرأة والمال بالإكراه لا يستحق وهكذا إذا غلبها بسيح الحياة فأحرجها فإن يردل يحرج امرأته وأخذ من مالها فإن الله ينتظر البركة من المال الذي يأخذ معنا ينتظره بين يدين لها أزوجل من أسرائيل ومن خاسف وإذا أراد الإنسان أن يسمل وأن يكون بعيدا من البلاء فإياه أن يتعرض لحفقة الناس خاصة إذا كان من الأقربيين فإن الظالم من زوجه الظالم لأهله وولده يخشى عليه فإن عواقب الظلم للأقربين عواقبه وخيمه حتى ذكر بعض العلماء أن عقوبتها معجلة غالباً من مع أصحاب من ولذلك تجد الذي يعب كثيراً ما يأتيه بلاء عاجلاً لا يؤخر غالباً فالمظالم للأقربين سيئاً وخاصة بالنسبة للأكل والطعام والمال ولا شك أنه من أعظم الظلم أن يدلس الرجل الصوي الذي يمكنه أن يتكسب ويمكنه أن يعنز أن يدلس في بيته فما يأمر الزوجة بالخروج والحد عليه والتعب عليه وهو يأكل شدعان رنيان من كسب رأض هذا ليس من خير الججال بل هو من ألأ الججال ولا يجوز لأولياء المرأة أن يسقطوا عن نزه هذا الجوج الظالم إذا رأى أنه يأكل من الجوجات أختهم وقريبتهم فالعلم أن يذكروه بالله وأن يرفع الظلم عن قريبته فمثل هذه الأمور التي تشرت وداعف بسبب من صلى الله عليه وسلم ضعف الإيمان الخوف من الله عز وجل ومراقبته هذه أمور عظيمة راقبها وصينا من أخطر ما يجر الإنسان في دينه وخشوع قلبه والاستقامة عمله طعمة الحرام فكم من الآكل وضاعم قذف في جوهه طعمة حجب الله بها قبول صناته وزكاته واستجابة دعائه فليتق الله المسلم ليحضر من الطعنة حرامة ومن أذية المرأة لحقها ومالها فهذه الأمور يملغ التنبه لها وإذا اتفق الزوجان بالرضا وبطيبة النفس وأنفقت المرأة برضا وطيبة نفس منها فإن الله يعجرها والفعل من المرأة المسلم الموفقة الصالحة أن الله إذا وفقها بحسده وحفظت زوجها وأعانته على طلب العلم فأن تكون هي موضبة ويكون مثلا زوجها طالب علم يطلب العلم يحتاج إلى نفقتها فحملت وقامت عليه فلعنا المرأة وهذه امرأة مباركة تعلم الزوج أن يحفظ هذا الحق وأن يحفظ هذا الجميل وأن يعلم أن الله عز وجل إذا علم منها بطيبة نفس وأنها منفقة عليه بطيبة نفس أما الله تعالى أنعم عليها هذه المرأة الصالحة فليحفظ هذا الجميل ولا يفجعه ويكون كريما يخسن ولا يخيب ولا يهيد فإذا أنفقت عليه وقامت عليه حتى يطلب العلم أو أنفقت عليه وقامت عليه بسبب عجل أو عاها هذه لا تسمع من صالح النساء وامرأة مضاركة وهذا المال الذي يتوفته سيخلطه الله عليها الترشب بكل خير ما دامت في ذو الله عز وجل ثم رضا زوجها قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت زوجها عنها راض قيل لها اتخذي الجنة من أي أبوابها شيء إذا كانت المرأة صالحة وتنفق على زوجها وتقوم على بيتها بعد سأل النساء فاضلات وهناك نماذج قيلة من هذا النوع قالت أم سفيان الثوري رحمه الله لما كان صغيرا يتيما في أبوها في الصغر وأراد أن يعمل ويكسب عليه وعلى إخوان قالت يا أبني أطلب العلم وشغلته بالعلم فقالت له أطلب العلم أكشك بمغذلي فكانت رحمه الله برحمته الواسعة تغزل وتبيع من غضبها حتى قامت على البيت وعلى ولدها فأسطح سفيان زيوان من الدوالين العلم وعمل فإمام من أئمة المسلمين فلا شف إن شاء الله أنه قيم زان وفطابت تلك اليدة طيبة فطابت تلك الكل... الكل... الأم التي رغبها الله قلب الحنون وقلب الصالح حتى سعت وحدت وفعجت من أجل شعادة أمها فلا بأس أن المرأة تتحمل نفطات بيت الزوجية وتتحمل تجعش لكن لو أنها قالت بزوجها أنا أوفق على بيت الزوجية وإلا فتح الله عليك رددت علي مالي أو رددت علي ماء فلا بأس بذلك فإن هذا أشله في الدين وإذا كن حقا على الزوت فتنفق على بيت الزوتين مما يجب عليه ثم بعد ذلك يقبل لها حقها بالمعروف والله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان في بيتي أعمام كثيرة متنوعة وأريد أن أستعجر لها عاملا فكيف أصيغ العقد هل أرسلني كل عمل خصوصا إذا كانت أعمام متنوعة كما ذكر أسابق الله أعلم إذا كان في بيتي أعمال كثيرة متنوعة وأريد أن لها آمنة بحكمة هذه المسألة فيها تفصيل الأعمال المتنوعة من قسم إلى قسمين قسم الأول أن تكون تحت عمل أو أصل معين مثل مثلا مثلا السباكة قد تريد لتسبيك حوض وتسبيك مثلا مواصيل تتعلق بنقل الماء من أعلى الدار إلى السنة هذه كلها السباحة أعمال متنوئة ومهامها مختلفة ولكنها تحت أصل واحد وهو السباحة فتقول له إذا أردت تستفقنها تحدد الأشياء التي تريدها فتقول مثلا مثلا في لو أراد أن يصلح أبوابه ونوافذ سيقول له أريدك أن تصلح لي أبوابا ونوافذ, ونوافذ تعمل عندي بليوم تعمل عندي بشراس إذا عملت اليوم والشهر لا تحدد عدد الأبواب النوارية إذا كانت الإجارة محددة بالزماء لا يجنع وإذا كانت الإجارة محددة بالعمل وقلت هو إذا كانت تعمل بأبواب تحدد عدد الأبواب وعدد النوار معه إشراوبيك في وإنه تفاقت في الأصل لكن لجد أن يحدد أفرادها وأن يضيّن أنواعها أما إذا كانت الأعمال مختلفة كحجاجة ومجارة والفذاك ومحل ذلك فلابد أن تضين ما الذي يطلب في حدادها وما الذي يطلب في نجارها وما الذي يطلب في استباكها فإن درى العرف, العرف بجمحها كلها تحت مسنى واحد فأن كله له أريدك أن تدمي بي عمارة من دورين ثم فصل له الدوران هناك بناء وهناك, وهناك نجارة وهناك استباكة فهذه أعمال متعددة لكن حدد المطلوب يحدد عدد الغرف يحدد عدد البناء وطول البناء وعرض البناء وارتفاع البناء الذي يسمى في عصنة المخططات والمواصفات الموجودة وذرس الفراس ويعرفها أهل الخدرة فتجزد إشارة عن هذا الواجه لأنها عرفت في طريقة متبعة إلى هذه الخدرة هذا بالنسبة للأعمال المختلفة إذا جمعها مصر الواحد أو جمعها, جمعها اختلاف أنواعها تحت المسمى واحد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله